i hoće was... على نفسه <تصفيق> لان الله تعالى يقول وتلك المسان وخيه قال تعالى في سورة الرعب أن منزل من السماء من ماء فسال توضية لقدرها فاحتمل السيل زبدا رائعا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حينية أو متاع زبدا مثله كذلك يضرب الله الحق. البال فامل الزمن ويدفع الشفاء واما ما ينفع الناس فينفع في الطلاب كذلك الله الانسان كذلك يفرح الله الانسان فشبه الحق جل وعلا الوحي الالهي النبي انزل به أنزله بحياة الأرض ثم شبه القلوب التي تتلقى آل هذا الوحي الإلهي بالأودية فمن القلوب فمن القلوب القلب الكبير الذي يحمل علما وهدى ونورا كثيرة ومنها القلب الصغير الذي يحمل عذرا ونظرا على قدره تمام ينفع الناس فيمكت في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباقة هذا علم ما يحدث في قلوب التائمين في قلوب الصادقين من صراع والنزاع بين الحق الذي دخل قلوبهم يا رب يجدب ان يخارطه او ان تخارطه الشهوات والمظلات والشهوات وينتهي هذا الصراع بين الايمان وبين الباطل الى ثبات الايمان وسواهي الباطل من القلب فيحس التاء وقتها بلذه الطاعه وحلاوه هو المحصود من قوله تعالى أنزل من السماء ناره فسار فردية بقدرها فاحتمل الزين زبدا رابية ومما توقنون عليه في النار امتغاء حينته متاع زبدا بذل كذلك يطلب الله حق والباطل ومما يزيد هذا المثل القرآن بيانا وتوضيحا ما جمع اخرجه الشيخان عن ابي روسى الاشعر رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ان مثل ما بعث الله به من التهدى والعلم كمثل غيف التشبيه دائما بالغيف النافع كمثل غيف اصاب ارضا and صنعت كلام الله عز وجل خشعت واطمعنت العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهوا الله وأولئك هم أول الباب النبي صلى الله عليه وسلم في آل الحديث بالأرض نطية خصمة قبلة الماء أي شائته في مضلها فنفع نفسها أولا توم ما ان بذت به كمال وعشوا الكثيره فنفعت غيرها ينتفعون بأنفسه. كالعيس في البيتة بتشكو الضمى والماء على غرورها محمول. هذه الأرض مصفة جمعت الماء على ظهرها. فانتبع به الناس ولم تشربه في بطنها. فتنفع نفسها او بلد. هذا حر النافقين. لا يؤمن الذين قال ثم يجتمع عليه أهل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحبيب في الأرض الصلبة التي لا تشغل الماء وتجمعه على ظهرها فينتفع به الناس ولا تنتفع به هين نعم اليون المؤمنون وأما المثل الأخير فهو يليق الكفار الذين لا فذلك بثل من خطوة في دين الله ونفعه الله يذبكم والذبكم الله أكبر والله يعلم ما تصنعكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب ناصر المصدعفين وقاسر الجبالين ولا عبان إلا عن الظالبين والصلاة والسلام والأتمهال أكملان على خير إعداده الذي يصطف وعلى آفانه وأصحابه الطاهرين الطاهرين المستكبرين وعلى كل منهم اقتداء واقتفاء بداي من الدين أيها الأخوة المؤمنون إن قبله تعالى في سورة الرعد أنزل من السماء Sveglan in izgub Veda da te yukribu Allah الحق والباقي على وجه آخر غير الذي ذكرناه في الخطوة الأولى Qarbnama al-Qurtuvi rahimahullah Inna ima thalain ضرب bilje da je zeleni u على اصله من ثم لا ينبت ذلك من الاشياء التي تراشق وذلك الحاله ان يضمح وينقى الماء استيأص الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا استيأصوا بالنصر الله قالوا من يعود الحق ولن ينتهي الباطل. ماذا كان جواب الله تعالى له حتى إذا استيأص الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءت لنصرنا فننجي من نشاء ولا يورد بأسنا عن قلب المجهين. وهذه سنة الله عسى وجل لسنة الله تبديلا فالباطل وإن في بعض الأحوال فإن عدوه من يدون وأهل الباطل أهل زيء والضلال قد يسدون في بعض الأزمنة وقد يطغون في بعض الأوقات ولكن طغيان سيتهي وتجري عليه النواريس الله وقوانيه التي تقول ولقد anna morda yaituha ima لعبادنا المرسلين. إنهم لهم منصورون. وإن جهدنا لهم الغالبون. فهذا مثل ساقه الله عز وجل لبيان الحق في كباته. فإن الحق ومن غير. ومعف سيعود يونا. والباطن فاطهر ربنا ونعمه ورانا لنا الرياض واسمنا من الجل وعلمنا بي سيادتك وطعمنا من ديننا عاش في لكن نوصينا طبع القران حق باغي اللهم ليده بمطاعه الصالحه و اعنه على عن المنكر صل على سيدنا محمد النبي واسواجله وحاله المؤمنين